بي السلام سلام كلام حتى في السلام تتفرن كل بس مدام ما تاخذ غير من مدام من بعد الدسات على مع بابا جبتولي كلام زبط قديه انا قداهن والبصر لسه هروج برضه يجر ناعم من القادم هذه الدلوع لما اني خادم قادم لكم عدائي اعدائي ضرب في كل اتجاه اصبر مائي هاذ الحرب بنشاتي كثائب قواتي من يسطى يجفت صاحب البنش الفولادي تشحيط تمحيط البذ لسه في المحيط وصلت بدون حد يدعمني كذا تزبيد بس انت طير حتى صبي تحب ستايل العنف والتربيط الضرب والتخبير والبيك في الساحه الساحة صاحب الصير وتكفي بصمتي عليه. صرت من الشارع شيت حطير وما في أي مخرج ما أرتاح وانت لسه تمشي حتى لو احرج بعد أول دسك المفروض ما مسك بس مستمتع وانا اطرب الشعب على حسك I دقيقه وتقولي اقوى من دسك بعد دسي شوف وضعك في الساحة مين في ميدسك قدر تفضل نجس لو تدقك بفيرين اللي ربتك خدامة باسمها ميري كل مطرود من النخبة العب على غيري صرت في الساحة نسخه مطوره من سلوى المطيري كلها اشتاق الملك منتهي اتخارش يا منتهي ما ديت يدك شكلك مش بس مستحي عارف انك انطبحت فقررت تلتحي في خط البيق يا فقررت تنتهي اجبرك تلتزم مع البيك صعب تلتحم تنفحم صفك ينقسم تنهدم بالبيك تصدم تنعدم تنخرس تنبكم تنكتم بس للاسف ما تقدر تنتقم بس حدك تلطم وتسكت تنتظم ما تلتئم بنشات البيك فوق لا يا الرم خايف قال البنت راح ترفع قضيه ما شفت اي قضيه بس يبغى البنت حميه يبغوا البنات تدافع شراذم ليبراليه تقولي بس تبغى تفل شراب حشيش وضياع احسبك غني من بابه بس هي من ورا الكام للاسف هان حدك في زواج اخو اليوم معتوم ليش ما جيت ردك عمرك ثلاثين تيجي الدوام مش ردك لو رجال بس كنت تاكل بيتها لك هتهلك فاشل الجمهور يسلك لك قلت لك يا خروف ايش يسيد للي مثلك حنكلك الله يفلك لك تنشق لركس شق يا غبي اللي زيك راح يندق ينشق قدام البيج يخاف ينشف ينهف لو وديته اول كف يلتف ينصف لو فكر يصطف بالصف يندف حدفت السيء بعد ما وصل مليون بعد ما صرت انت وانا في يد الغليون هذا الدس يوصل لعيالك كأنه ذينا وعربون لين يجوا ويسمعوا يمكن يوصل بليون كلب مالو امان كل مالو يبان تعبان ما استغرب لما تقلب على اعز انسان اصلع مهان نرجع لاصلك كلب نسوان راسك بغيل وحبل البس ويصير مدوان كذبة ابريل تبغاني اتعاطف بس فرضو حتشيل فكيت عليك باب تسات وشايفك هي يستاهل لنك كلب ختيل وال زي جوكر Jin Salim from far away? You feel him? You feel him? You feel him? في feel him? You من بعيد يفلم تحسه him? موته feel him? تستغرب ما him? يرفع صوته him? الواد بسكوته على يدي موته him? You قبلك فبس حدك شوته him? You feel him? You feel him? You feel him?